ا ل ر ح م ن على العرش ا س ت و ى له ل ما ا في س م ا و ا وما في الأرض وما ت في ي ب ن ه م ا وما ا تحت ل ث ر ى و إ ن ت ج ا ر ب ا ل ق و ل فإنه ي ع ل م ا ل س ر وأخفى ا س ل ا م ل ه ك حديث موسى إ ذ ر أ ى نارا فقال لاهلهم كثو إني, اني انست ي آ ن نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك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 نفس سدنك عنها من لا يؤمن فلا تسعى بما بها لا وما ا هواه ت فتردى ب ع تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أ ت و ك ا عليها و أ و ش بها على غنمي ولي فيها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 واصطنعتك ل موسوعه ي اذهب أنت أ خ و ك ب النابلسي ت ي و ا ت ي في للعلوم ا ل ي ن ا ل س ل أو ا ر م ي ا علينا موسوعه أن ي النابلسي للعلوم الاسلاميه ت ا ب ق و ر و ربك اسماء ي ل و ل ه الحسنى م ن ربك و ا ل س ل ا م ع ل ى م ه النابلسي ه د ى إ ل ل ع ذ ا ب ع ل ى من كذب و ت و ل ى ق ا ل فمن م ر ب ك ا يا م و س ى ق ا ل ر ب ن ا ا ل ذ ي أعطى كل ل شيء خ ق ه ثم قال فما بال القرون ا ل أ و ل ى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ربي ينسى لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهادا وسلك لكم فيها سبلا و أ ن ز ل من السماء ماء فاخرجنا به أ ز و ا ج ا من نبات شتى كلوا و ر ع و ا أ ن ع ا م ك م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 قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة و أ ن يحشر الناس ض ح ا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ف ي س ح ت ك م بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسرهم قالوا إ ن هذان لساحران يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا ك ي د ك م ثم اتوا صفا وقد أ ف ل ح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا ما أ ن نكون أ و ل من أ ل ق ه قال بل أ ل ق و ه ف إ ذ ا حبالهم وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم أ ن ه ا تسعى ف أ و ج س في نفسه خ ي ف ة موسى قل لا تخف إ ن ك أ ن ت ا ل أ ع ل ى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتاه فالقي السحره سجدا قالوا آ م ن ا برب هارون وموسى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 انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السعر والله خير وابقى والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم ل ا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 خالدين فينا وذلك جزاء من تزكى ولقد أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى ن يسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم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 واني لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم ا ه ت د ا وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري شركه الهدى فإنا قد فتنا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع ا افطال ََ عليكم ََُُْ العهد َُْْ أ َ م ْ أ َ ر َ د ْ ت ُ م ْ أ َ ن ْ يحل ََ عليكم َُْ غضب ٌََ من ِ ربكم, ربكم َُِّْ ف َ أ َ خ ْ ل َ ف ْ ت ُ م موعدي ََِِ قالوا َُ ما َ أ َ خ ْ ل َ ف ْ ن َ ا موعدك َََِ بملكنا ََِِْ ولكنا َََِّ حملنا َُ أ اوزارا ًَْ من ِْ ز ِ ي ن َ ة ِ القوم َِْْ ف َ ق ََ ف ْ ن َ ا ف ق ذ ش ر ا ه الهدى ك ك ا ل شركه دعويه غير ف ق ر ب و ا ه ذات إ ه ض م و إ ل ن اجتماعي افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إ ن م ا فتنتم به و إ ن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبح عليه قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إ ل ي ن ا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبض فقبضت ق ب ض ة من أ ث ر الرسول فنبثها وكذلك, وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب ف إ ن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 إ ن م ا إ ل ه ك م الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافون ت بينهم يتخافتون بينهم ان ل ب ث م إ ل ا عشرا نحن أ ع ل م بما يقولون إ ذ يقول إذ يقول امثلهم طريقه ان ل ب ث م إ ل ا يوما ويسالونك عن الجبال فقل ينسب يا ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى في ه اع وجولا امتى يومئذ يتبعون الداعي لا ع وجله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه إ ل ا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون, ولا يحيطون به علما وعمت الوجوه للحي القيوم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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك انزلناه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم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 ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لهذا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س اباه فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك بلاء فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تنحى فوسوس ي ل ي ه الشيطان قال قال يا آ د م هل أ د ل ك على ش ج ر ة الخلد وملك لا ي م ل ى فكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وعصى آ د م ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط ا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ي أ ت ي ن ك م مني ه د ا فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا, فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى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 ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لكان لزاما و أ ج ل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آ ن ا ء الليل فسبح واتراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ا ر ه الحياه الدنيا زاره ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى و أ موسوعه ر أهلك بالصلاة ا ت ب ل ي النابلسي للعلوم ى و الاسلاميه و ل يأتينا بآية ن ربه م م اولم في الصحف ا ل أ ى و ل ت أ ت ه م ب ي ن ة ما في الصحف ا ل أ و ل ى ولو أ ن ا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آياتك, اياتك من قبل أ ن نذل و ن ح ز ى قل ك ل م ت ر ب ص و ن فتربصوا فستعلمون من أ ص ح ا ب الصراط السوي ومن اهتدى